بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمن قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتن القرآن ترسيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وضآ وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبثل إليه تبثيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو وفتخه وقيل واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجهم هجرًا جميلًا وذنبي والكذبين أولٍ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 وَرَسولا شَاهِدا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسولا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسولا فَأَخَذْنَاهُ أَخذا وبِيلا فَكَيْفَ تَسْتَقُونَ إِن كَفَرْتُمْ أَوْ مَن يَجْعَلُ الْوِلْدَ شَيْبا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 سَنُنَشَأُ تَخُذُ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَقَائِمَ التَّرَاوِيحِ مِنَْ الَّذِينَ مَعَ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 وما تقدموا لألفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لألفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفر الله واستغفر الله ان الله غفور رحيم